شبكه مزامير داوود تقدم السلام عليكم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 الَّيْلِ سَاجِدًا وَقائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعلمون تذكروا أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض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 اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل ان لا مخلصا له ديني فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُونَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألبان أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنيا تجري من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 ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفَ الأَلْوَانِ ثُمَّ يُهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ في ذلك لذكرى لأولي الألباب